بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را إلك آيات الكتاب وقرآن مبين وبما <قبع> ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وقالوا يا أيها الذينزل علي الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين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 خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُدُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 نَبِّئْ عبادي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إبراهيم إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنِّي 119. قالوا لا توجد إنا نبشرك بغلام عليم 110. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون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 وادؤ اننا ابسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط ان لم ننجوهم اجمعين الا امراه تقدمنا انها لمن الغابره فلم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 إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مخيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين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 السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لا آتية، فصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العلي، ولقد آتيناك سبعًا